ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة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 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولوا له والذين هم به مشركون وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَتِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْسَرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قل نزله روح القلس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 ما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 119. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون 110. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون